صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 لا هدى من ربهم وأولئك المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 ولكن وَمَا كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ان ما حوله لهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آلانهم من الصواعق حذر الموت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 اللَّهُ لَا يَهَبُ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 فَرَجَبِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزقا لكم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزل نزل على عبدنا فأت بسورة من مثله ودع ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 كلما رزقوا منها من ثمرة لزقا قالوا هذا الذي رزقنا به قبل وأتوا به متشابها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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ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 ويقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات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 قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي اوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْدَلُ مِنْهَا شَفَاعَتٌ وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ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 وإلَّا سَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَيْجَينَكُمْ وَأَغْرَقْنَا أَلَافًا عَلَى الْعَونِ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِلَى وَعْدِنَا مُوسَى أَضْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ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 وَإِلَّا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ وَلَمْ تُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتْتِقَاءِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَعَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ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 ومخطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ولم قولا غير الذي قيل لهم فأنزل على الذين ولم يرزق من السماء بما كانوا يفسقون وَإِنَّ اسْتَسْقَامُ سَالِ قَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاتِ الْحَجَرَ فَنْسَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَاثَ عَشَرَةَ عَيْنٍ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُّهُ وَشَرَبُوا مِنْ الْإِزْقِ الَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا بِمَا تُوْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثْتَهَا وَفُومِهَا وَعَدِسِهَا وَبَصْلِهَا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 لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِيلُ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ مَقَسَتْ قُلُو بُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ثُمَّ مَقَسَتْ قُلُو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 لا منها لما يهبط من خشية الله، ومن الله باغاف للنعم تعملون. أفتطعمون لكم وقد كان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 وَإِلَى لَقَدِ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِلَى قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَا أرجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أم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 قل أتخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده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 ديارهم تواهرون عليهم تواهرون عليهم بالإثم والعدوان وإئتكم مسارات تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يسعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد وَنَاللهُ بِرَاسِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ أُولَ كالذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقسينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وَلَمَّا جاء لهم كتاب من عند الله مصد كل ما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاؤهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده سبا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا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 لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دو الناس فتمنوا الْمَوْتَ إِن كنتم صَادِقِينَ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 عَمَلُونَ قُل مَن كَانَ عدوا لجبريل فإنه نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ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 اللَّهِ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب اللَّهِ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشياطين عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يعلمون النَّاسَ السِّحْرَ, يعلمون الناس السحر وما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 فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَيْنَ لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أماليهم قل هاتوا إن كنتم صادقين. فَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجَاهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ثَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَتَلِفُونَ وَمَنْ أَوَّلَ مِمَّنْ عَمَسَ أَجْدَ اللَّهِ أَيْنَ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا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 فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 بل له ما بالسماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له كل له قانتون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 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شباة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون فَأَلْقَى بِتَلاَئِبِ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ إِنَّمَا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَاعْتَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعَى السُّجُودِ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 النار وبأس المصير، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ومن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وتب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 فَوَلِ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُ وَجُوهَكُمْ شَطَرَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين علم منهم فلا تخشوهم واخشوني ولئتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 يَرْبُهِمْ وَرَحْمَتُهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ من شعائر الله فمن حج البيت أو فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك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 قَالَ دِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ اللَّهُ إِلَهٌ الرحمن الرحيم إن في قلقل السماء والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما يصنع الناس وما منزل الله من السماء من ماء فأحيا, فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصر في الياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم من النار يا أيها الناس كلوا مما الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ سَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر تُوَلّجُوهُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصَّلَاةَ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 لَهَاكَ تَخْفِي فُمٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن يَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَلَابٌ أَلِيمٌ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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن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 اني قريب واذا سالك عبادي عني فاني قريب فانني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان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 ثاب عليكم وعفا عنكم فالان وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم امم الصيام إلى الليل ولا فَاشْرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سقطفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل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 فَفِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوَّفَ لَا عُدْوَانٍ إلَّا عَلَى الْلَّهِ الْمِينَ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالْشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَةُ قِصَاصٌ فَمَنْأَتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوهُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التَّهْلُكَةِ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله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 فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الحَجِّ فَمَسْتَيْسَرًا مِنَ الْهَدِيِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ تِلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَهَا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 من قبله لمن الضالين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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودا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 فاعلم أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 وَمَأَخَّتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغِيَانٍ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا أَخَّتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ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 وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة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 وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٍ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٍ يسألونك ما لا ينفقون قل فاقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم كم وا سا تحبوا شيئا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 وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ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 ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم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 مشركين ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 Alim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تقرؤن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن ما خلق الله في أرحامهن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 ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِلُ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِ النَّدَرَجَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سلحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن إذا تراضوا اذا تراضوا بينهم بالمعروف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 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه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 فاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ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 عن على المحسنين وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ما فرّضتم فنصف ما فرّضتم إلا أيّ يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَأَنْتَعْفُوا أَقَرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا او ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَكُرُ اللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَسَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجَ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يب يُنَزِّلُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرٍ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ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 قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤتسعه من المال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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُذَّت لِكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ غَتَرَ فَغُرْفَةً بِيَدِهِ فشربوا منه إلا قليلا منهم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 ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء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 والله سميع عليم فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الغلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى اللليحا جاء ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت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 فأماته الله مئة عام ثم بعثه كم لبست؟ قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 لا تبطل صدقاتكم بالمنى والأذى كالذي ينفق ما له رئ الناس كالذي ينفق ما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 كمثل جنة بربغة أصابها وابل فَآتَتْ أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعذكم الفقر ويأمركم بالفحشا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا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 بِذُلِّ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَوْلِمُونَ وَلَا تُوَلِّمُونَ وَإِن كَانَ ذُعْسَةٌ فَلَظَرَةٌ إلَى مِيَسَرٍ وَأَنتَ صَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله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 الَّذِينَ يُحَافِظُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا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 تضل إحداهما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 الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتبوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تدير بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَسْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة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 وَإِن تَبْدُوا مَعْصِيًا أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين